كانوا به يستهزئون ألم يروكم أهل كنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكّلكم السماء عليهم مدرا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم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 وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أَعْيِرَ اللَّهِ أَتَخْدُ وَلِيًّا فَاقِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُقَعِّمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمْ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنِّي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 كفروا يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه ويأون عنه وإيه يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون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 وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه ولا طائر يطير إلا أمم, إلا أمم أمثالكم ما فرقنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون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 حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بعثة أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رَبِّ العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وغتم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به من إله غير الله يأتيكم به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 ثم اليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم طغطه حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثُمَّ رَدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمْ الْحَقِّ أَلا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وخوفيه يدعونه تضرعا وخفية لا ان هذه من هذه لنكونن من الشاكرين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 أُضِرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ وَكَذَبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قل لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسُوَفَ تَعْلَمُونَ وَإِذَا رَأيتَ الَّذينَ يَخُوبونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ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 عادل لا يؤخذ منها اولئك الذين ابسلوا بما كسبوا لَهُمْ شَرَابٌ من حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ لهم شراب من حميم وعذاب اليم بما كانوا يكفرون قُلْ أَنَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهِ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانٍ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 فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَإِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّ لَإِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّ لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الْقَالِينَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّ هَذَا أَكْبَرُ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 وكيف أخاف ما أشركتم ولا تقاتون أنكم أشركتم بالله أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا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 ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين اتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فان يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها, فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين قلئك الذين هدى الله فبهداه مقتدين قل لا أسألكم عليه أجرا قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرالعالمين وما قدر الله حق قدره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 ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة, والملائكة تباسقوا أيديهم أخرجون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 وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قل إِنَّمَا الْآيَاتُ عند اللَّهِ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 وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن شياطين الانس والجن يحي بعضهم الى بعض تفرق القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره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 يقصون عليكم آيات ويُنظرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا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 أنتين، نبئني بعلم إن كنتم صادقين، ومن الأبل اثنين، ومن البقر اثنين، والآذ ذكرين حرم ما أمل أنتين، أما اشتملت عليه أرحام الأنتين.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 قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرسون وقل فلله الحجه البارغه فلو شاء الهداكم اجمعين قل هل مشهداكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا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 أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين او تقولوا لو أن انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم فقد جاءكم بينه من ربكم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 ومن جاء بالسيئه فلا يجزاء الا مثلها فلا يجزاء الا مثلها وهم لا يظلمون قل انني هدياني ربي الى صراط مستقيم قل انني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين